أحسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا وبالرَّبِّ وَكَنَ فَلَنَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إِذْ قَالَتْ رَبِّ لِي يَنزِلْكَ دَكَلَيْكَ فِي الْجَنَّةِ وَلِجْرِ فِي فِرْعَوْنَ وَعَمْلِي وَلِجْرِ فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله الله